سبحانك فقنا عذاب النار عجب عجاب من القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب منهم هم الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى تنوبهم القرآن الكريم وهذا القرآن معجز والدليل على ذلك نزوله في أكثر من عشرين سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقة وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين تفكرنا في خلقنا نحن ماذا كنا لو تأمل الإنسان مثلا في تكوينه وخلقه ومراحل نشأته عجل فقد وقف العقل البشري عاجزاً عن, عاجزا عن معرفة دقائق وتفاصيل خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من ثلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 20. 20. Desmarł 21. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 26. прикlají فتبارك الله أحسن الخالقين خلق للفيل أربعة أرجل وخرطوم بينما خلق للبعوض زيادة على ما خلق للفيل يدين وأربعة أجنحة وخرطوم يا من يرى مد البعوض جناحا في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل وفي القرآن عجب العجاب عجب العجاب الذبهب إذا أكل الطعام أول ما يدخل في جوفه في فمه يتحلل ويختفي مباشرة وفي القرآن عجب العجاب العجب العجاب واسمع العجب، النمف تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى لنا عن فضلك قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعاء لكم وفي القرآن عجب العجاب عجب واسمع للعجاب العجاب الهدهد يرى الماء تحت الأرض يقول هنا ما فيخرجون الماء وإذا أراد أن يأكل الطعام فيرى الدود يمشي تحت الأرض فيلقطه طهد من ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامية تقدم عجب عجاب نحن لا نذكر هذه الاستدلات العلمية لنثبت القرآن ولالسنة لا عندما لنثبت للعالم إعجاز القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ولنقول للعالم هذا في القرآن وفي سنة محمد أثبته الله عز وجل في كتابه فهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ عبد الله الحداد هذا العمل برعاية عطار العجب العجاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الباهر برهانه القاهر سلطانه ملك الأملاك ومدبر الأفلاك رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الإنسان من تراب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأبه وأمه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما إنه سميع مجيب أحبة في الله إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيه من الآيات والعبر ما تهتز له القلوب وتذرف له العيون وتسبح له الألسنة يقول الله الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني تقص عر منه جرود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جرودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.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 وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال سبحانه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله سبحانه قل فأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجاز هذا القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوح الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والعلم والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر والذي يتأمل ويتفكر في الأسرار الباهرات والآيات المعجزات والمخلوقات يدرك عظمة رب البريات سبحانه في صحيح ابن حبان أن عبيد بن عمير سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال يا أم المؤمنين أخبرين بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله تعالى عنها تذكرت حبيبها بأبه وأمه عليه الصلاة والسلام قالت كان أمره كله عجبا ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال لي يا عائشة ذريني أتعبد الليلة ربي قالت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك وأحب أن تعبد ربك تقول ثم توضى واستقبل القبلة ثم صلى تقول ثم أخذ يبكي عليه الصلاة والسلام تقول ثم ركع وما زال يبكي حتى بل حجره بدموعه تقول ثم سجد وما زال يبكي حتى بل الأرض بدموعه عليه الصلاة والسلام تقول وما زال يبكي حتى جاء بلال رضي الله تعالى عنه ليؤذن الفجر فرآه على تلك الحال يبكي فقال يا رسول الله لم تصنع هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا يا بلال نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار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 سبحانك فقنا عذاب النار آيات أبكت محمد عليه الصلاة والسلام بأبه وأمي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب منهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هل نحن ممن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أحبة كم جلسنا في يوم وتفكرنا في خلق السماوات والأرض تفكرنا في هذه السماء بغير عمد ترونها من رفعها في هذه الجبال من نصبها في هذه الأرض من بسطها وذللها وقال فامشوا في مناكبها تفكرنا في خلقنا نحن ماذا كنا لو تأمل الإنسان مثلا في تكوينه وخلقه ومراحل نشأته لرأ العجب العجاب فقد وقف العقل البشري عاجزا عن معرفة دقائق وتفاصيل خلق الإنسان وبعد الأبحاث المستمرة والعناء الطويل يكتشف العقل البشري ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة أو يزيد فقد قال الله جل في علاه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفها ثم من علقها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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرْ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَقَدْ خَلَقْ لَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيمٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخارقين عجب العجاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث المتفق عليه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح الحديث عجب عجب كنا ترابا ثم نطفه ثم علقه قطرة دم ثم مضغه قطعة لحم ثم سوان الله وخرجنا أطفالا صغارا لا نعقل شيئا ثم نكبر ونكبر ثم نموت ونعود للتراب كما بدأنا أول خلق نعيده كم تفكرنا في هذا أحبته؟ عن ابن عباس أن العاص بن وائل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عظم أخذه من البطحاء فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت العظم وقال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما أرى قال نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق نادم كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى ما الذي يرعاك قل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاكه ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك وفي القرآن عجب العجاب يضرب الله عز وجل لنا مثلا في القرآن جاء المشركون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هذا ليس بكلام الله يذكر الله عز وجل الحشرات في القرآن العنكبوت والذباب وغيره فأنزل الله إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوضا بعوضة نعم بعوضة يذكرها الله عز وجل في القرآن فأما الذين آمنوا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 هذه البعوض الصغيرة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، اسمع ماذا يقول عنها علماء الحشرات؟ خلق الله عز وجل للبعوض مع صغر وضآلة جسمها زيادة على ما خلق للفيل مع ضخامته أربعة أرجل وخرطوم خلق للفيل بينما خلق للبعوض زيادة على ما خلق للفيل يدين. وأربعة أجنحة وخرطوم أيهم أقوى البعوض أم الفيل في نظرنا الفيل ولكن البعوض يقتل الفيل ويقتل الأسد وقتل ملايين البشر لا تحتقر كيد الصغير فربما قتل البعوض الفيل لا تحتقر كيد الضعيف فإن البعوضة تدمي مقلة الأسد بل إن الله عز وجل سبحانه بقدرته وجلاله وعظمته قتل به طاغية من طواغيث الدنيا ملك الأرض ولم يملك الأرض إلا أربعة مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين عليهما السلام وأما الكافران فالنمرود ابن كنعان وبخت نصر هذا النمرود ابن كنعان اسمع ماذا يقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت سبحانه قال أنا أحي وأموت خس قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين حاج إبراهيم يقول ابن كثير طال به الملك أربعمائة سنة فقال أنه لا إله غيره تعالى الله وجل الله قال أنا الإله يدعي يحاج إبراهيم في ألوهية الله وفي ربوبيته ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت جاء برجلين حكم عليهم بالقتل قتل أحدهم وقال هذا أمت وعفى عن الآخر وقال هذا أحيت لم يجادله إبراهيم أتاه بقاسمة الظهر قال إن كنت فعلا أنت تزعم أنك الإله وتحيي وتميت كما تزعم فأتي بالشمس من المغرب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت أخرس والله لا يهدي القوم الظالمين هذا الطاغية هذا الجبار هل أرسل الله عز وجل عليه جنودا من السماء أم خسف به الأرض أم أغرقه في البحر لا وربي أرسل له جنديا من جنوده بعوضة صغير، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر دخلت في منخري تلك البعوضة وأخذت تطن في رأسه سنوات فأصبح يطلب من من عنده أن يضربوه في رأسه ويضربوه حتى مات ببعوضة صغيرة بل أنك إذا تأملت في هذه الدنيا كلها بما فيها من شهوات ولذات ومتع لا تسوى عند الله بعوضة لا وربي لا تسوى عند الله جناح بعوضة ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ما فما بال الناس يتقاتلون ويتحاسدون ويتباغضون من أجل دنيا حقيظة لا تسوى عند الله جناح بعوضة ومع هذه البعوضة التي ذكرها ربي في القرآن قصة من العجب العجاب مع أبي نواس أبو نواس شاعر الغزل والمجون كل شعره في الغزل والمجون في آخر حياته قال قصيدة عن هذه البعوضة الصغيرة استشعر فيها عظمة الله سبحانه وتعالى اسمع ماذا قال وتأمل في الكلمات قال يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل سبحانه أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي مات أبو نواس رآه أحدهم في رؤيا أحد أصحابه قال يا أبو نواس ما صنع الله بك قال لعل أن الله رحمني بقصيدة البعوضة يوم قال أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول فاللهم من علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول هذه البعوض الصغيرة فيها من الأسرار والعجائب الكثيرة ثم اذهب بفكرك وتدبر هذا القرآن فتجد أن الله عز وجل يضرب مثل آخر في القرآن ويتحدى الله يتحدى بحشرها أيها رب بحشره سبحانه يتحدى بها في القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَأَيِّ يَسْلُبُهُمُ الْذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ ضَلْفَ الطَّارِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ذُبَابُهُ يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لن يخلقوا ذبابا هل يستطيعون أن يخلقوا ذبابا واحدة الآن؟ كل هذه التكنولوجيا والتقنيات هل يستطيعون أن يخلقوا ذبابة واحدة؟ لم يستطيعوا ولن يستطيعوا من العجائب الذي يذكرها علماء الحسرات يقولون أن هذا الذباب الصغير إذا أكل الطعام أول ما يدخل في جوفه في فمه يتحلل ويختفي مباشرة ما يحتاج لعملية هضم وثلاث ساعات أول ما يدخل في فم الزبابة في خرطومها أول ما يدخل يتحلل ويختفي والله ماذا يقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أي لا يسترجوه لأنه يختفي ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز هذه الذبابة الصغيرة فيها من العجائب وقف مرة جعفر المنصور يخطب في الناس بينما هو واقف إذ سقطت الذبابة على أنفه فهشها فطارت ثم وقعت على عينه فهشها فطارت ثم وقعت ثالثة فهشها فطارت فقال لأحد العلماء عنده يا شيخ لماذا خلق الله الذباب قال ليقهر به أنوف الجبابرة بهذا الذباب الصغير قد لا يجعلك تنام في الليل تسمع له طنين في أذنك لا يجعلك تنام وهي ذبابة صغيرة حتى تعرف أن الإنسان ضعيف ثم اسمع إلى العجب العجاب عن أبي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ماذا يفعل؟ فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحي هدى والأخرى شفاء عمل اختبرات أكثر من خمسين اختبار كلها أثبتت هذا الأمر إحدى الاختبارات جاءوا بذبابة جاءوا في مختبر بماء نقي مئة بالمئة ثم بطريقة أسقطوا ذبابة ثم رفعوها بدون أن يغمسوها ففحصوا الماء فوجدوا نسبة من البكتيريا في الماء ثم أسقطوا ذبابة أخرى ثم غمسوها ثم أخرجوها ففحصوا الماء فعاد الماء نقي مئة بالمئة من علم محمد عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نحن لا نذكر هذه الاستدلالات العلمية لنثبت للقرآن وللسنة لا إنما لنثبت للعالم إعجاز القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ولنقول للعالم هذا في القرآن وفي سنة محمد أثبته الله عز وجل في كتابه فهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى هذه الذبابة الصغيرة أدخلت رجل النار وأدخلت رجل الجنة أتى إبليس إلى أحدهم فقال قرب قال ما أجد ما أقربه قال قرب ولو ذبابه فقرب ذبابه فدخل النار وقال لآخر قرب ولو ذبابه فأبى فدخل الجنة الله أكبر الله أكبر والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك خذ المثل الثالث في القرآن أيضا حشرة صغيرة في القرآن يذكرها الله حتى نعرف عظمة الله سبحانه ماذا يقول الله؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يقول ابن كثير نادت يا أيها النمل قال ثم أمرت ادخلوا مساكنكم قال ثم حذرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده قال ثم أعذرت وهم لا يشعرون انظر لهذه الكلمات هذه النملة الصغيرة مر نبي من الأنبياء على وادي نمل فقرصته نملة فأحرق واد النمل بأكمله فأوحى الله إليه أن أحرقت أمة من الأمم تسبح تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حريما غفورا سليمان خرج مرة يستسقي فإذا بنملة في الطريق يقول ابن كثير رفعت قوائمها إلى السماء تعرفون ماذا تقول واسمع للعاجة بالعوجة تقول اللهم إنا خلق من خلقه ولا غنالا عن فضلك قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم تعلم أن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن ام يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهُ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُونَ هذه النبلة الصغيرة ارتجأت إلى الله سبحانه وتعالى فنزل المطر الله أكبر وفي القرآن أعاجب اسمع ماذا يقول الله أيضا في قصة سليمان وَتَفَقَّدَ الطير فقال ماليا لا أرى الهدوء أم كان من الغائبين لا أعذب له عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هدهد صغير طار من فلسطين إلى اليمن فرأى أناس على حال أحرقت قلبها ما الأمر ما الخطب يتفقد سليمان الطير وكان من جند سليمان وكانت وظيفة هذا الطير أنه يرى الماء تحت الأرض فإذا مر بصحراء وأرادوا الماء يرى الماء تحت الأرض يقول هنا ماء فيخرجون الماء أعطاه الله عز وجل هذه القدرة إذا أراد أن يأكل الطعام يأتي فيرى الدود يمشي تحت الأرض فيلقطه بمنقاره سبحان من أعطاه هذه القدرة هذا الهدهد رأى قوم على حال تغضب الله يسجدون للشمس من دون الله أتى إلى سليمان ووقف أمام أعظم ملك من ملوك الدنيا في ذاك الزمان قال أحدت بما لم تحت به علمت شيء لم تعلمه أنت استغرب سليمان ما هذا الأمر قال أحدت بما لم تحت به وجئتك من سبأ بنبأ يقين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 اللهم اسجدوا لله اللهم اسجدوا لله الله الذي يخرج الخباء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هذا الهدهد يقول لسليمان وجدت امرأة تملكهم قوم سبأ أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ثم قال ألا يسجدوا لله قال كيف يسجدون لغير الله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض يخرج هذا الماء المخبأ تحت الأرض ويخرج لهذا الدود المخبأ تحت الأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقتا أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون أسألكم بالله يا يخواني سؤال هل الهدهد وعد بجنة إن هو أطاع أو توعد بنار إن هو عصى هل أمر أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لا وربي ونحن وعدنا بجنة إن أطعناها وتوعدنا بنار إن عصينا وأمرنا أن نأمر بمعروف وأن ننهى عن منكر بما نستطيع فماذا قدمنا خمسة مليارات من البشر لا يعرفون الله عز وجل ماذا قدمنا لدين الله؟ بل أن بلدان إسلامية يشركون بالله ويعبدون غير الله يذبحون للقبور ويسجدون للقبور ويطوفون للقبور عبادات تصرف لغير الله سبحانه وتعالى ماذا قدمنا للدعوة لله ماذا قدمنا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سوف نقف أمام الله سبحانه ويسألنا كن من من قال الله فيهم ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين دعوة إلى توحيد الله عز وجل في الأرض توحيداً حقيقياً إن هذه الأمثلة التي ذكرتها أحبتي مما يرسخ التوحيد في القلوب ويزيد الإيمان لمن يتدبر ويتفكر بعث الأنبياء والرسل من أجل تحقيق توحيد الله عز وجل وتحقيق لا إله إلا الله نحن نشأنا وولدنا على الفطر بحمد الله ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بلا إله إلا الله وخذ هذه القصة العجب العجاب امرأة وأعرف صاحب هذه القصة مباشرة هذه المرأة كانت في المستشفى أصابتها غيبوبة تامة لكنها كانت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أصابتها غيبوبة يقول الدكتور المعالج لهذه المرأة خمسة عشر سنة لم تمر عليه حالة مثل هذه في غيبوبة تامة ثم في لحظة وكأن مبهى شيء ثم رفعت سبابتها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم ماتت عاشت على لا إله إلا الله فماتت بلا إله إلا الله أحبتي لنأخذ من هذه دروس الدرس الأول لم أتكلمت عن البعوضة ماذا كان هدفي؟ أريد أن أوصر رسالة أننا أحبتي إذا خلونا عن أعين الناس فلن نغيب عن عين الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب لهنا لعمر الله حتى تتابعت حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. الدرس الثاني ماذا أخذنا من الذبابة؟ أن الإنسان بدون إيمان وبدون إسلام أحقر من هذه الذبابة وأن الإنسان ضعيف لا يسوى شيء بدون إيمان. وأحقر من هذه الذبابة الصغيرة واستفدنا من تلك النملة أن نلتج إلى الله عز وجل دائما في الموليمات ونشتكي إلى الله ونترك البشر فإن البشر يغضبون إن سئلوا الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسألوا يغضبوا يغضبوا واستفدنا من ذاك الهدهد الصغير أن نأمر بمعروف وأن ننهى عن منكر بما نستطيع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبرسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي القرآن أحبتي أنثلة وأعاجيب لا تنتهي لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل الصحيح يموت لا من علة من بالبنايا يا صحيح دهاكا قل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام برصدام من يقود خطاكا قل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاكا قل الوليد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 وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك قل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك قل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك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 وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه من بالماء شق صفاك واذا رأيت النهر بالعذب الزلال جراها من الذي أجراك واذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغا من الذي أطغاك واذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسألهم يا ليل حاك جاك واذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسألهم يا صبح صاغض حاك ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا ممبت الأزهار عاطرة الشذأ يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاك يا أيها الإنسان مهلا من الذي بالله جل جلاله أغراك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك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 اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إريها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار, بك من النار وما قرب إريها من قول وعمل اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق. وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والطغاة والملحدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا يا رب العالمين اللهم ارزقوا بطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتذكره به يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل مجلسنا هذا مباركا وجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم اختمه لنا يا ربنا بقوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار